بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض والجبال أوتادا وخلقناكم أسواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وَاج وَزلنا من المصاتم فجاج لنخ دَ به ح ونباتا وجنات الفافا إِنَّ يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السماء فكانت وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصدا للطاغين مابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا لا شراب إلا حمّو وغسّاق جزاء.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 ك واعبة رابعة وكأساً دهقاً لا يسمعون فيها لغوا ولكن ذباً جزاء من ربك عطاً حساباً في السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة تصفّل لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن الصواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر مرؤوا قدمت يداه يوم يظهر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا